راح اورد انا عشان كده كل يوم يعني عند راضي لعطى باللحمه بالسكينه من دون كريته فكراني العاجم عاجمت عرفوا ما ايه عجمه اعوذ من النار من بده ابو غوستو الباء من يوت عبط العجم فابو العاجم عجمته يعني اعوذ ترفني شو فنتك اللي بلفت قلايه فانتا ثالث عام بابا ثالث يعني عراشه وكفي عنو فيها قال لي الوقت يوم حجري عاش يا الهري والجوال فوق هذا جوالك بعينه وحاطه كل ما كان البدا دعتكم منتو وجوجل البه وعساكم دون مسا شو اللي صار شو اختواك خينيه اذا كسر ايه تاع دراسه جوجل اكيد اذا دعتوا قبل وجودنا عن ابو غازا مثل في حديثا ويحدث عليه أبني من جلوا قادرادر يعني حديثه وحدث بها فاشهد اللهم صل وسلم عليه ابن العظمه منك فانه اهنه وابراهه وقنا لفظك وويل ابن دوي العظمه لفظك منك ارتق له دوي فانه دوينك وافلو دوين أهنه وعنى البضيسلة غيسي سبطالة معانها أسراء الفضد أهد بلاه أهد الآن أفكه لأهنه هكذا لفضل يأفلق إن أفكه لأهنه وقعنت لنقوشين وحاكا يعني هكذا الفضد هكذا لبيا إن أفكه أدخل عندي هكذا أدخل عندي هكذا أدخل عندي إنه أهنه كاسا وبشق يفر فاو دبير معناه بصاري. انا معه جوع وامراه كانت امور رجل مرله وامراه كانت امور رجل مرله متخاصه سبيان وسراح فدنا بلى على كل حد امرك اني اسني ابني ابني دويه امره امرك امر الشيخ واجب ماء ثم ماء لكن الشيخ انون وعنون يروي انه رون بابير ابو بروينه عليه الصلاه والسلام ثوبت اسفان وحواء واوري وعواني ووري معدله كاس قفد و صار ابعد عن الادى امرا واهنا معناه كوان اهنهم وامراه يعني كوان. امره كاس كرزي عن اي معنى كوان همبر امر له فؤاد بن اميره انا الوليد ثوبت هاي هذا اشراف قونكيس رايح يرمو اصحابي واسيف انا هو ان هو انا النبي الا يا نبكي قد العلماء وخطا بالوي من بيت افكار الوي كازو جو كان اكو الدنيا والله لو لقينا هاي بعد عرف انه راح يصير يعني جيب و معان بضل او له مع العرض لقته دجن اهم معان بدي سلمان الحسني وين تحولهم لقته دجن اهم معان بضل ادع على اكفاه لنا معناتها اكو سيبلني يلبكادي افاول وفه فينه حديثي ولا تعطوا اللعنة في السكينة فانه يعني غنج الشروب مليونه حديث جنة يعني وحايا دي لبقى عندك الفقرين ماذا هاي ادنا ما تقضع في يده السارع همان المجين في جنة اوه صل على سيدنا محمد النبي الولي وعلى آله وصحبه وصلي رَبِّي عَلِّمْنَا بِمَا جَهِلْنَا وَذَكِرْنَا بِمَا نَصِيْنَا خَوْلِكِ <تصفيق> يَا رَطِيفٍ رَبِّي الصِّرَةُ عَصْرٍ وَعِنْيَا كَرِيمٍ آل صلى الله عليه وسلم أَدْنَا فَتُقْضَعُ فِي يَدُّ السَّارِغِينَ ثَمَنْ مِجَنْي ثَمَنْ مِجَنْي ادناما تغضى في يد الساري ثمر من جن جنة سبحان الله والسلام عليه الحسني ادناما تغنع وما تغضى يعني ثورة من الساري ثورة عند سي بحي بوراي و ان يد السارق الوضيف اوهاس ومحواه ثمن مجنة عشانك مرعيسي ذكره وقفته في حربه لجلائق عشانك ثمن كيسي واحد معنى غي مذي واحد ادنى ما تقضع في يد السادغي توقع عن تيسي وحلو قولهايو ونقولك وهوسيو يد السادغي لو غير ثمانون ديان دي قاشان تا قيلدي سوى تمام المديج دي جامي زاردا شان تا قيلدي سوى ثمكي سوى معها على وفساء شروط بابان ايلها هاي بخيت طول وحص حضو وحلوه قولها اذا انتي شروط لها يعني حبي هل ذنبي مساقض بشربتي اساء في هل ذنبي بسربتي وارخين الدونه حطمت لي مهسان ان شاء الله قد ما تتوهينا شو جو على وجوع لوجوان صاب الصرخه لوعي كساره سريره بعالاه امامي وحكته السويما كل لما في ناس حالهم حياوها على كل حال وحياها امال اللي بتو في هوسه وبت وهو بتو قاعدته لما شي نقول بس الله وسلامه عليه وحا بعد وغاص كنيته منته اوهسه وانا عايشان ومركز الدغال كل الليالي لقته وهمها يفلات في علمها ويتعثس عنثله فيسي احيثنكيسي هذه ومثل فيسي عمل هذه يا البراء يزن وحال والمعاوي هذه نفيثه استرا في وعلى الجن ومعنا الاسترال هذا نفيثي او منعزي استرا ويدو دم استدم استريل استرال هو بدم محاده من كم جنته او الهسدوي طول عينيه يعني سي بي يغفلوا اعلياء من جنب مين تابع اصلي ورا بطاعليه هو لا ثم الجمهور زائد رواه مين تابع زائد رواه زائد الدوايه اصليه علم حجره فقط ضبط الرواه هذه حديثه اصوب فيه حالي أبي شو هو وانا في الشرحهولون الكميه هاي معادله اثنيه واسري اقيس حديث ساونكا يعني هو حل ها قيمه هاي جا شانتا قيم دي هاي هل دينام هل دينام معناه اضطر بي الفرض هو هو مش قال ولا يراها بين على قديه فوايه وتحاوله وعزليها فحالوغيمه يجري يعني باشانفع يعني فحيه وقيمه ديس اهاري يعني فحيه لحظه وحالوغيمه هاي كمن دراهم كمن دراهم كمن يعني والوغوه هاي بسعاره هذه فلما يا ابو جاوب فوايه بيسي لنسائل وافق بي سوايقان سمن كاء مفاس إذا وافق هذا محتمض أيضا شكوهنا وعلى الفتيان يعني إني أغانا رواق مفاس سببنا سلوات الله وسلام حليل حديثي ابن عباس نبيه أشعر قوي منكو يعني هل يعني غاشان وقيم ديس إقافي هل دينا عمسة تمان درهم إقلاقتي رواية باسمة دون عباسة وألاغوريي أبو داود يونساء ياوريين محا نو حسوقي ننقع عن يعني قاشان قيمة ديسي وحقايا رايو قدت كيسة عمغاء حسوقي أما يعني قيمة الدينة قيمة ديسة إتاقى قاشان كاسو حس دينا قيمة ديسة هو مثل 10 دراهم حديث قال اوصى وكال ابن عباس وهو النساء ولي لا ابو حاشه عليه الصلاه والسلام لا حضع يعني فيما دون عشره الدراهم ضمن درهم وهيكواص يعني وحمرها قول ما الكي دهم وحوايه سدح قرامه وحوايه معناها امهزوز بمخيري الله يعني دهم وحيظه وحوايه يحيظه وحوايه يعني بلاد أور ونؤمن الدودة إن شاء الله وحصوص الميلة تهدد مقوي حصوص كي استفكع بلغم كان غطت الشيخ الله نأسيه حصوص كي وحليها يدوم وحوايه بلغم الحمد لله لا بلغم يلوكي بلغم دي فكسورين دي بلغم واي عنه دي بلغم واي عنه الله الله بلغم زايد واي وحيالها هلمانكي كانوا هي كمية جيد هون يقصوا الشيخ ومسان شو شو شو وحيال البدن هلمانكي كانوا يعملون تستعمالنا حس... حسوش كانوا يعلق صنقه وحلا اكون هل يعني على لو هدمت حديثي هالتي او بخاري المسلم يوريين ابن عمر يكبرين نبي صلى الله عليه وسلم نجل حلقة عشان قيمة ديسي اشوهي او قيمة ديسي سد حدر حدرها ما يتحي سد حدرها ما يتحي قلنا نسد حوالي لحدانك واي لحدانك واي صارتت ان شاء الله ذكرني وبردونا ان شاء الله ادنو والخياء لكن حلقه اذنو في الحقيقة عائشة وحسوري وعائشة وحسوري ما ثمن المجن لشانك تنوكي زمع زيان وحيتره بعد ديناه ديناه اوه افرمي الله ديناه ابن عبدالبر ابن عبدالبر هذا كمي صحوا حديث في الباب وقعائشة تريد حديث بابتان وهي لجوه والأصير بالسارغ الهراء. الحديث ديالك والباب كان كميرين كؤف أسحن وبروه وراجحه ما أقربه موين هو مشهور هو قصة يو يو ساحق عمراني رقام وقالوا احولكم بانه احي لكن ابن حجر وهيبني تساوي صحصي الرمى النصم احيين وشافي مالك الاحيين يعني انه رمى وشافى هذا يو مغعيد في يو ابن عبد البر مالك وواي كتاب مشكور ومعددين كمطمر مع تمهيده زي في التمهيد فالتنبيه لنقطة كوابير اسميحي التنبيه في استركات وحاصلها يعني لهيري لمراسي يعني سنة واقبحين يعني سنة اكزاري خجرين لها يعني اكزاري خجرين طول محايلين مهجريني وقالوا سادي طول محلق وبرجاريج وقالوا يعني اشعري نمو المتهمات ريدي ومترفة حين أهل السماية عاين دمس على كلها درقوا برقاري يا جهاء <تصفيق> أولا يعني عديثة أولا جمعها الحج الأسقلاني يا رسول الحجالي وأسليها القهور فالهيري لقضاء فيما دول العشارة يعني وحيث ثمن دهم حروسي يقول ما لها. قدني يعني وحالي قدام على الضلي على الله يعني وفته سده دنهم يسبوه يهربوه قال لي انامتي قد كنت اني زياري و بس سدي او ترنيت منورني كمره حديدي سوى لي قدنا على بدي وهل بدي تقرير دراسي جو ودري بس اتعلقوا انت يعني حلوه يعني الناس في اطفال على كل حال حديثي او كليتنا تمام توضي وعلى حال يعني وحاله وخبر شيء يعني النبي وختيسي وحي او النبي حفيسي قصوا بينا نسابه تحديد ريسكو مجرؤ تحديده نساب مهاني لكن او يحسو بي وقتها زي ما اسبولي هايان ما اسكوري ما عمر يعني مجن او عسو بي راشان او يعني غي مديسي سيد هده المالكانب ما اكوني حكايا واي او فعله يعني حديده عائشة محصان يعني مثلا فايوب عائشة بحيثي دي قيمة ديس من الجميلة قاشانكا دي قيمة ديس ربع ديناره وهاي <تصفيق> <تصفيق> حد روحي ديناه وحاله صرفي سيدها دلائم أبو صرفي روحي ديناه أول شيء عائشة فالأول عموة طحانة الله تعالى عنهم عنهم ليه اقراضها بفقها الامر وين يترين علم المثلقي هو وايه علمي علم الفقه هو هاي قصة كبرا حديثك دقائق ديست وأغيثك قرآنك دقائق ديست وأغيثك لن نهيري حديثاً غريها فقه ما أقان حيوه أو طوبتين بضعنا لهوا حديث فقه هاي همه أصحاب تقرى هاي هاي مثل ليه هاي فقه هاي أصحاب يعني حديث كالسي يعني اعلى فتخ فتخي هاي مرسي على فيري هاي موصي على فيري هاي مفصل كيسي. كيسي على فيري هاي معنا حديث حتى من تاريخ أخاها من حديث فيه وكينا لما دخالي هوريين كي هوريئي كالنبي لأدفع اللواء معي عودة وقال اللواء كتوه لو اللغات والأسماء من اللويس في التهديب التهديب ان تجي عسقلاني فكم علومة سأل في رجل في برطة رجل هديات على برطة اللي هو هب له وريب كيلي هري هب له محا تقولي هي الحديث عقيم هالسين بللو مسائي بللو مسائي من اخلاق صوبها مسائي فعسجوا هذا الحديث عنه المريء السلوية قرانة السلوية فتوه الله المرؤ صابته حواية أنا أعلمني حدثي حنوك وعلا أكي جري أولي هو سيخي نسوأكي محاية جري لكن هكذا بالله أعلمني هذين الزيال الصالحين أنا وغلقين هذين الزيال الصالحين أنت مساءتي عبور وحسن مجري ما حقوق <تصفيق> جوجر شيء أهل بهجري بعد ذي وحاة جري حدث بعد ذي وحاول حدثي موجره وحاول حدثي ففينا <تصفيق> شو كل بس 11 يمكن شو حديثه صار اما ايضا شيء صار اول ما اعرف كل يبي حديد اللوائب حديد الان اسمه 18 شو هي قال له يعني حديث رجاشه شو بقطع دوارته بقول يعني شو وريه ربنا بقطع دوارته وعلى محاسته يعني والسلفين تشعر هلو خير واحد سلفوا هالهرا شنبخوا صنف اي كهورية الهراها هالهرا هلو فالصالح او ملاعوه هده ذكي تيميه رعسا اي سلف اي شكو ملاعوان سلف اي شكو ملاعوان ما احساس هلو سلف خير واحد بكي يشنبخوا الكهورية الهرا اي فا بلدتكو بحي شياغا اعنوه هيني بضن هلو سلف ريشير يجي بقى يعني اسلم انا بتغلي يا بابا خالص قولي تعبيدي وحضرتي يا توغلنا هيك مايا انا اسلم عليك لله اساك كل غيره وحفظك سوا مش لينا يعني واقفه حد وحدي وعالم في قلبي يعني اختيه من غير الساعه هاي ولا أولي. دي. عائشة وقتي هذه تحديد المصاب معها يعني وحالها قوي وقتي يعني الوجود قايمه دد في هشام او بالنسبه للعدله ما انتهت بعد ذلك في الا على حكايه شي بقى حديث عائشة مختلف سنه او يعني وحال قوي تري بقولها وديما بترقص بالاعمار ولي جئت له يعني غشانك لو مجيدي بعين كيسي كيسي على الوضع ثم المجني مجاني غشانك ثمان كيس وحلمت ايه كيس كيس على الوضع ماهنه غشان مفتيش لو موضوع محا يعني وحد عجري في ولبة يعني او غشان ثمان كيسي قاريو نسالة صراحة شيء شان ثمن كثمن ابن شيفر يعني بن كانوا في وضع معناه القاسوه وحولد وبشان ثم في سجاره يو بيصورها هيك وروسيو بشان كثم في سي رو جويو انه بيشيد وحسبه عند الشاب القور ثاني ثالث تجو حسب في اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضعوا في ثمان مده وكان يومئذ يعني بشان كانوا لا ثمن يا صحابي وثمن وين أصنعك حتى وقبلني هاي على ها أنك تنوي الوجود لي وقبلني هاي ثمن مجني في شيء كافي مأهن أو حقير أو أو يسل أو ضعيفة مأهن الظحابي هواية الحشكري وغير كي معنى قيمة المجينة شيء قيمه إثماً محي كرهين قيمه إثماً لما شيء كرهين قيمه على الهراء وحددك ربي الدولي أي كلما هش فتجعي الكوري وحي بحي, بحي تراها لها وفي أي الهراء عنها أو عنها ياذا خاصة قيمة جدتك ربي وحي يعني اكو لما هي سوء لله لا نسجارك روحان عيش ارعيم ها قيم الهراء وقاس قيم الهراء ثمني قيم وقاس خاصة للهراء ثممناو على الهراء شي لالجراي شي لالجراي يعني مكي لقلايو عقاب الكيسية عقاب الكيسية شي مقابل في اسهم بيعه ومقابل في سي ما بيتباع لجوه ويعني او يعني او له العديد اوقات غير مواثق هذا الثمن ها امم امم بعدين ابن صغيرين يا صور قال شايفينه وين وين مالك اجري كنتم اطبارين طوال فعسيري قيمة ايثان وحال افتان اشخرافة وحالفينها مركزي وحوالي قيمة ضوال تعبيرك اول عبري حديث كان وحشت اصوره انه اها قيمة استوافقه اي شيء انه شيء اقلاله وعقاب الله اثمك اثقاب الله هي, هي اعتراض بيدي على يعني اللوح يسمى على كل شيء غالب تعمى قيمة غالبة عمى تسمى كالغالبة على كل حال انت اوحى لأرورها روايتها اسخلافين من المجند الخلافين دول وأولين تسمى يعني اسخلافة هو عمسي يعني كعشايا لكى بدناين كو بسوء امام شافعي بحس كبورها وبحس اعتماسي رحمه الله تعالى على حديث عائشة أستوي حديث عائشة أسعو السيد الله عنه أستوي لا قطع إلا في ربع دينار في وحكة بضن ماهنة وحكاس مجرؤ لا قطع أزوين يد السادغ مهاني أفاس مهاني أفاس ربع حديث يعني صريح وهي وعدي اي كل تسكو عديه وعنا انت على الوقوف انت لن اولو سوشيالي وحديثي مديتنا فعلك يعني الحكاية دي سوحيله سوبي برجات نبيه سوبي ايك يعني عمومها ومماها ايه عامها ومقلمها اما كل شيء امر اما خبرتكم حميد عن الله الثابت منوي عليه السلام بالثغول في بيضه فيا فاس يغدو اول نوبها ويثغول حبل يغدو اول نوبها انه ونفاخ هل ارتد البيض يكون على دون عينين بت يعني الثغول خاتم فضلح وعلي وعلي سي. وعلي وعلي يعني فضلحك اشتامل كتغال كتلاعيان بدسوا هدوه الوصول دمه الله عيسي لأن الله بيضى لقوا هدوه الوصول ولو بيضوا هدها حبلينو علي راه يعني دون تحرقينو وين او دون تحرقينو لما يحرقى الوصول بلوه الوصول تاس والوعدراء تاس يعني الوصول عن الله السابق يعني يسرق الدبطه ووضعوا له جوا يسرق الحظمه وكنت والله انا اول ما ابيض والديره انت بيض الدجاج لما ها على كل هذا الحديث صدقتي كان وحس صدقه الوجود يعني انت قال لي في الرصو الشاغي الله وسلام عليه وحاسب اه ما مكتوب في يساره زمن مجنيء ما هم عندنا وحاسب ابناء النار عذابا ومنتعلو بالعلي مو هو ها ها منارن ابو يغني دماغه من حراره عليه عدنا في اوهس او معنا وفود من نار مات التيفي ازارنا احباب عادكم وفود اوهس ووفود وفلل اوهات معناه رجوع ينتعل طب طب او طب ضا عيب العالم مخوف فوهذا الله من هذا المقام الجدي عن يغني وكركرة دماغه يعني مسك حديثي من حضارة عليه اي لفكاريزة فوهيش لما ديشي كووت اونات عقيدة اهالي كله كده مسك حديثي لفكاريزة كأوهو شيء من كاوال حديث زحيك هوال فجيش تبري معروف هوالي والي الله نا انتاوالي كواسا <كتفق> <يا> اوضا <راح. كتفق> <كتفق> تاسعوهو سياء ينتقلو حليني حذابا خبر كيدي وحلقه دي يرجونوا واي وينتقلو من حرارتها اي بسرد حرارتها امرهي الكريسة اما سي يعني يعني كوالكيدي امرهي كوالكودي سوف توضيع المكركري مرتاسي مرتاو حالاتها عني قساسة لدك او ارتيان وحي او ارتيان لدك ناتو فجيرو خاو عذاب خضل ناسي ايه خاو عذاب بدن امو عذاب بدني عذاب كيسة او حسيسة اهل النار مين بق أستعبغي وضم بأسقلي ويعني عدلي إليه إليه عدلي إيس من أسقه ومعام الله دعلي يعني آه تفاوض إنتاس لماذا تريد إيسي آتي وعيه مني وحكي قويسة نارتها إلا قان قويسي عن قويسي قويسي عن, قويسي عن, قويسي عن, قويسي عن قبول دولها قويسي إلى الجلبكودي دولو عمقر عم كفر عمقل سيئوه كفرين نفتيزجاروه دولو الكفر كرية بمالله وانك كافر كليئة منك او مغعيس كفري او كفر نمضك او كخوغي عمل ملطوعة كافر وانك ايه لك بقوغل عيالة فضان ثلاثة او كبير اخ يومي عمل كان او كخوغي عمل ماها شو علاب معهن منك وربكم عاسي حداه عايل وحبطه نو انت كفرني عنك الامير الجديد كفرني سي خاص انه هو ما اه يمكن او او اجري يعني ابيضه من الارض الفاسده منك امر عاسي كفر لا خاصه اضبط انه هو يعمل كل شيء خافرين بركوز ومنعين وخوطين لماذا تقل من يهلم في النيش عيان ماك أبي ظالم نيركين يبغى سهائي يعني الدينك فهمك سواء الليين كفرين مغاز كليا تقول العار أبدا هلمانه انت عبسين عار ليه قراء قبيل كي قد كي قبيل كان بلايه وقت يعني نمرها واي ماتت انكبروا عني عيب الكياب الدين كياب باديسي هاز نطيع اللي لها سنهي جرمانه ناوي واغو كرقاري ويعني يعني من غلبه اصياء يعني كهوته هناك كاشان كي سساهاي حديث لا راكو امان بتاع دراك هذا الشيء حديث خصوه ابي طالب واي نيكل الليها يا ايو نيكل الليها يا ادنى اهل النار عذابا ياوى خبر كله الوزو عدية حديث كله عدية جاوى ما دونا انشاء انت فهيلينا حواها ابي ظالبو هانوي اذير كيسي بطل انابتا اولو قليو نيكل وعذاب فروت اوهوسي ابو ظالب واي علابا هجلو ينتعلو بنا علين اصوي من نار قصية نارت نارتا ومجرتا وميسي خواه ناري ذا لجريها حديثي هاو كله دي مسكة حديثي وقر كريسة نارتا يعني حرارة عليه دران دوري يعني مسكة حديثة وقر كريسة فأقلئوا وفوضوا العلاب وفوضوا قصوا لنا خديث دران لي لكفر نمديسة وحاك ومنه او احسان لجنه ديو احسان و بمكمنع و قوبغ ارض مفسادن نابغنه يعني يعني يعني مدبين مقهور ايمان و اوغارجيري و اوغارجيري و اوغارجيري اا مرتا هذه يكون صوب جيري صار بحث في حالة هيدا كتابنا الاذجي وحديث يالك هر امام هاينا الجراء حالة الاذجي هدفه ذلك كان نجاتي على وضعه كتابنا الاذجي امام سيودي ومشهور في اهايو ابن الكتب لو يرغانو مجدد الامن اهايه كتابنا هيدا اسم المطالب الذجي في نجات ابي طالب كتاب تاسوحاد هيدا اسم المطالب يعني في نجاتي عبي ضالب يعني في ضالب كورش يجعله دجين حكاماً عزو الأرومي عديد زيال حوق بضل عديد زيال حوق يالتا عكسة أو سورين أو حلال الشيغة لها